وَإِذْ أَخَذْنَا مِثْاقَكُمْ لَا تَسْتَكُونَ دِمَاءَكُمْ لَا تَسْتَكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرُوْنَّ وَأَن تَشْهَدُونَ يقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإيأسكم أساء تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا قزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عم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 وأثينا عيسى بن مريم البينات وأيدهه بروح القدس. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَاتَهُ وَأَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرُونَ فَفَرِيقٌ كَذَبُتُمْ وَفَرِيقٌ تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ